Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Ra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 لَ مُعَّبَاتُم مِن بَيْ يَدييهِ وَمنِنْ خَلْفِهِ يَحرَغونَهُ مِنْ أَمْرِ الل إِ اللهَّه لا يُغَيير ماَا بِقَوْ مِن حتىَت يُغَيرُ مَا, حتى ما بِآافُسِهِمْ وَإِذاَا أَرَادَ اللهَّهُ بِقَوْم سُآ فَلَا مَرَددَّلَ وَمَا لَهُم لهم من دونه من وال 112. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقار 113. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 114. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هو 111. وما دعاء إِلَّا إلا في ضلال 112. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها 113. وظلالهم بالغدو والآصال 114. قل من رب 111. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 112. قل هل يستوي أَمْ والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 113. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه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 124. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 125. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار 126. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 111. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 112. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 113. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى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 113. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 114. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان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 114. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 115. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب 116. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم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 121. مَكَرَ مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 122. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 123. ويقول الذين كفروا